الشوق من قلبي على سبي وإعلاني فيا أكرم من يرجى وأنت قديم إحساني وما كنت على هذا إله الناس تنساني لدى الدنيا وفي العقب على ما من family dyma un alw wab est donnani drop et forcé un ar-debrta nadani un